صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصرف معكم محمد ولائ الدين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 توقفنا بالأمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الثانية من مسائل الآية السادسة عشرة من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى فآذوهما نعم فماذا قال الإمام أورد الإمام قول قتادة والسدي معناه التوبيخ والتعيير وقالت فرقة هو السب والجفاء دون تعيير وقال ابن عباس النيل باللسان والضرب بالنعال وقال النحاس وزعم قوم انه منسوخ فاورد الامام ما قاله ابن ابي نجيح عن مجاهد قال ان قوله تعالى واللاتي ياتينا الفاحشه وقوله اللذان ياتيانها كان في اول الامر فنسختهما الايه التي في سوره النور وقيل وهو اولى إنه ليس بمنسوخ وإنه واجب أن يؤدب بالتوبيخ فيقال لهما فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله عز وجل فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحانه وتعالى والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة الثالثة اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى واللاتي وقوله واللذان فقال مجاهد وغيره الآية الأولى في النساء عامة محصنات وغير محصنات والآية الثانية في الرجال خاصة وبيّن لفظ التثنية صنفي الرجال من احصن ومن لم يحصن فعقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الاذى وهذا قول يقتضيه اللفظ ويستوفي نص الكلام أصناف الزنا ويؤيده من جهة اللفظ قوله تعالى في الأولى من نسائكم وفي الثانية منكم واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس وقال السدي وقتادة وغيرهما الأولى في النساء المحصنات يريد ودخل معهن من أحصن من الرجال بالمعنى والثانية في الرجل والمرأة البكرين قال ابن عطية ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنه. وقد رجحه الطبري وأباه النحاس وقال تغليب المؤنث على المذكر بعيد لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة وقيل كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل فخصت المرأة بالذكر في الإمساك ثم جمع في الإيذاء قال قتادة كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب المسألة الرابعة واختلف العلماء أيضا في القول بمقتضى حديث عبادة الذي هو بيان لأحكام الزنات على ما بيناه فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب لاختلاف عنه في ذلك وأنه جلد شراحة الهمدانية مئة ورجمها بعد ذلك وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وقال جماعة من العلماء بل على الثيب الرجم بلا جلد، وهذا يروى عن عمر وهو قول الزهري والنخاعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور متمسكين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وبقوله عليه الصلاة والسلام لأنيس أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ولم يذكر الجلد فلو كان مشروعا لما سكت عنه قيل لهم إنما سكت عنه لأنه ثابت بكتاب الله تعالى فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته والتنصيص عليه في القرآن لأن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يا عم جميع الزنا والله أعلم ويبين هذا فعل علي بأخذه عن الخلفاء رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه فقيل له عملت بالمنسوخ وترقت الناسخ وهذا واضح المسألة الخامسة واختلفوا في نفي البكر مع الجلد فالذي عليه الجمهور أنه ينفى مع الجلد قاله الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو قول ابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبه قال عطاء وطاووس وسفيان ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال بتركه حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والحجة للجمهور حديث عبادة المذكور وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث العسيف وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما أخرجه الأئمة واحتج من لم ير نفيه بحديث أبي هريرة في الامه ذكر فيه الجلد دون النفي وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال غرب عمر ربيعة بن أبي أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق به رقل فتنصر فقال عمر لا أغرب مسلما بعد هذا قالوا ولو كان التغريب حدا لله تعالى ما تركه عمر بعد؟ ثم إن النص الذي في الكتاب إنما هو الجلد والزيادة على النص نسخ فيلزم عليه نسخ القاطع بخبر الواحد والجواب أما حديث أبي هريرة فإنما هو في الإماء لا في الحرائر وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه ضرب أمته في الزنا ونفاها وأما حديث عمر وقوله لا اغرب بعده مسلما فيعني في الخمر والله أعلم لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب أخرجه الترمذي في جامعه والنسائي في سننه عن أبي كريب محمد بن العلى الهمداني عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال الضار قطني تفرد به عبد الله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريب وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النفي فلا كلام لأحد معه ومن خالفته السنة خاصمت وبالله التوفيق وأما قولهم الزيادة على النص نسخ فليس بمسلم بل زيادة حكم آخر مع الأصل ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماء واشترط الفقر في القربة إلى غير ذلك مما ليس منصوصا عليه في القرآن المسألة السادسة يا إخواني القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحر واختلفوا في تغريب العبد والامه فمن من راى التغريب فيهما ابن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها الى فدك وبه قال الشافعي وابو ثور والطبري وداود واختلف قول الشافعي في نفي العبد فمره قال استخير الله في نفي العبد ومره قال ينفى نصف سنه ومره قال ينفى سنة إلى غير بلده وبه قال الطبري واختلف أيضا قوله في نفي الامه على قولين وقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه وينفى من مصر إلى الحجاز وشغب وأصوان ونحوها ومن المدينة إلى خيبر وفدك وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز ونفى علي من الكوفة إلى البصرة وقال الشافعي أقل ذلك يوم وليلة قال ابن العربي كان أصل النفي أن بني إسماعيل أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثا في الحرم غرب منه فصارت سنة فيهم يدينون بها فلأجل ذلك استنى الناس إذا أحدث أحد حدثا في الحرم غرب عن بلده وتماد ذلك في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة احتج من لم ير النفي على العبد بحديث أبي هريرة في الأمى ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه في مدة تغريبه ولا يناسب ذلك تصرف الشرع فلا يعاقب غير الجاني وايضا فقد سقط عنه الجمعة والحج والجهاد الذي هو حق لله تعالى لأجل السيد فكذلك التغريب والله أعلم والمرأة إذا غربت ربما يكون ذلك سببا لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو الفاحشة وفي التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالها ولأن الأصل منعها من الخروج من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل وقال صلى الله عليه وسلم أعر النساء يلزمن الحجال فحصل من هذا تخصيص عموم حديث التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار وهو مختلف فيه عند الأصوليين والنظار وشذت طائفة فقالت يجمع الجلد والرجم على الشيخ ويجلد الشاب تمسكا بلفظ الشيخ في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة خرجه النسائي وهذا فاسد لأنه قد سماه في الحديث الآخر الثيب والله تعالى أعلى وأعلم في حديث الإمام اليوم يا عم أشار إلى اختلاف العلماء في تأويل قوله تعالى واللاتي وقوله والذان وقال إن مجاهدا وغيره قالوا الآية الأولى في النساء عامة محصنات وغير محصنات والآية الثانية في الرجال خاصة من أحصن ومن لم يحصن نعم يا ولدي ولكن يا عم ما أصل كلمة الإحصان في اللغة الأصل في اللغة المنع وأخذ منه الحصن وورد في الشرع بمعنى الإسلام وبمعنى البلوغ وبمعنى العقل والآن انتهى وقتنا يا ولدي كما ترى وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى